من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الوردا فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمنا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الوردا فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمناً وموعظةً فبالجهالة قد خابت مساعينا خابت مناقبنا وسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوات تمزقنا وتملأ الجفز القومان وغسلينا خبت مناقبنا وسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا نحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز قمان وغسلينا لنستفيقك أهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط ظهر الأرض باقونا لنستفيقك أهل في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوكي فاستنهضي همما من, من يفرج كربا بات يضنينا ويسرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمنا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال ذماء من مآقينا ما والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى رتا والوقحن سالد م أن م م آقنا والجرح يينزف والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من يفرج غمّا في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذلّى عنا والخنى أبدا فقد صنعنا مآسين بأيدينا من يفرش الدرب ريحناً ونسرينا وينفض الذلّى عنا والخنى أبداً فقد صنعنا مآسين في أيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همماً من, من لا يفرّج كرباً بات يضنينا ويزرع الوردافين والرياحينا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 المسلمون وامل اقلوبهم همم مشبوكه لسبيل الله ما طول يا امتي ادعوا يا امتي ادعوا يا امتي ادعوا يا امتي ادعوا كي يا ام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 Thank uh you. -huh.